فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأفل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكافر وجعلنا بينهم وبين القرا التي باركنا فيها قرا ظاهرة وقدرنا فيها السير يرو فيها ليل و أيام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 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلقاء إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك